أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم طهر قلوبنا من الشبوات والشهوات وأعمالنا من الرياء يا رب العالمين مسلمانان باريز سنجين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوش حال بختويرين خوي پروردگار تمني دين بگينه و لما لمال خوي ل سرتاي او مانق برزو بيروزو بريزي كمانج رمضان لروجي كماكي رمضان 1435 كوتشي روجي شمه لدوينو يجي عصر بريزان خوشو استانبو اوي او صارج بتوانين خدمتي عين اسلام بكينو توزيجي لوي كوا 25 دكه اداي سرشان وان بكين ارككيو اوا حاليب كينو تيبغاينين لصالاني رابر دو جورجار باسي لا إله إلا الله ما نذكر باسي خو بهك غيرت ما نذكر بلام اوي اوصال بو مان اما ذكر دون تواوكري اوانا وات الزنذيراي محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تقاي قران فرمدا باب زنين محمد الرسول الله معناه شيا محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان خالد بيتاندلين لبرس او بابت ام نهر بجارد بو امصال يا كميان لبر اويا سونكا شايت ماني كبي ادبيم سلمان بختوري دنياي بيو بي لميدان حشر حساب قيامه اجدا الا اواني شايت ماني بتواوينا او تيجيشتينو كاريام بكر دي رزغاريان دبي دچنا باشتی پرناز و نعمت دور دکونه ول دوزخی سوتان لبروی او مان لو اربچار دن کتاو کری شایت لا اله الا الله واشهد ان محمد الرسول الله محمد الرسول الله پلوا پایکی گورا ایتکی لوی ک جوابش کیله من بیه و جوابیستی من بوبه لدیان و نصرانی کان لذ ولکه کانش تناند عیسی و موسیش اگر بجای بان لسروی زوی استاکا الا دبی ایمانیم به من هی نبا و شوی نی من کوتبان کواتال برند محمد الرسول الله من هرب جرديا صل الله عليه وسلم ویکرچش لو سؤال زور گرنگان ايناو گور قبر كهمومان برزان بدل نيايه و دبيبم رين بتاي بدل دنياي او روي پر لمصيبات مردني هريه كمان رنگ زورني زيقبه به كم بسياريش لو بسياران اينلناو گور ليد ذكر مر ربك او ماشي كردواله سالكان رابر دو خوات چه اوزار جر لباساً دوم بس يارلي أذكره لبرهنت او باب تمن أو صالب تندانا لبرويتكم ملايكة كم يضل من نبيك في غنبرت شابو عليه الصلاة والسلام أجرل الدنيا دني ناسي في وعشنا نبي نزاني ابن معلورت صلتي في غنبري تبو عليه الصلاة والسلام ونا وكاني وصفتكاني، کانی من دار کانی ها و خیزانی عائل کی آیا پیغمبر علی صلی الله السلام چون بوا و چه بوا و روشتی تبوا و شیو و شکلی اگر نان اسیر بدال نیا و ایمانی شی پنایی و کرده و جن او اوکاتی ولامی قبریت پنادری توا لبرندی او من هر بشارت بردان کبل کو اما حالی بینو محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم معنايكيا پیغمبر چه بو عليه الصلاة والسلام وابن مالكي وخاو خيزانكي ورجلك كي واخلاق روشت صفته كاني بلكو لاميني وقبر غورمان پي بدريتاوا كما كان پانغوتي من نبيك اتشب زماني وراشكاو بلي محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وببيت بكر او ها ولان بدايو او جار لا باشان لبر خالص يترج وباب هالبجار بداخو وجيني غرانيه كل نوع اي مي كردش كرديش او رو خلقانك بيدابوينه عقيدان منحرف واولايان دائل اهل السنه وجماعة كدلين قرآن بس واسبين لسنتي بغمبري بشواء عليه الصلاة والسلام جاهر قرآن بزنيا دي سلمين محمدش بناصر عليه الصلاة والسلام واقتداشي بيو وبكي سنتا كانش جيب جيبكي اگر نا خواي رب العالمين بتنى بقرآن اللي تقبلناك. او رؤو بيرو بوچونا نشاتي تناو ايما زوريق لحديثا كاني في غنبري عليه الصلاة والسلام رد كريتوة تناد معتزل لنا وماشين بؤنا وبنا أخواي رب العالمين كأو رأو رأي أنا في داب ولكن عندك الأخوان دوار بحساب تنادت عندك خلك يا رنجا خوي في داعش بادعاء أوي دك كعذاب قبره نعمتي قبر ببلقي صحيح ورأس وجود مهديناية لآخر زمان دزالش شر أجابيو حقيقة وجود نية يا جوزي يا جوزي اش دلنا نبوة وياناتية ورؤية انا هموي ردة كناوى لجر اهل السنة وجماعة لو تناوي او ما نهر بجارت محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم بيناسين زورش بزان جرينجا او اي شويني او نكوي ايماني شيبينييني بدلني ايواتونا بهشتنا بي كاة البيغمبرة فرمي عليه الصلاة والسلام كلكم يدخلون الجنة فرمي هموتا عندتنا بهشته إلا من أبى فرمي إلا اقرأسك بخويني ايوه وبيش لا بهشت بك قالوا ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا أخواني هوا بستبهشت أي بغمبري خوي عليه الصلاة والسلام فرمي من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبا فرموا أخواني أمركاني من بكاء بهشت اوي أخواني أمركاني من بكاء أو كسناي هوا بهشت كواتك ليلي بهشت لدوى لا إله إلا الله محمد الرسول الله محمد رسول الله ده بی آوانه بدست بینی و تی بگی و کارو کرده وای پیبکی آو جرده تی باشته برای برزم ولپاشان دمانوی لپنا و آوچد ابزانن پیغمبرتی پلو پایی چینعه بیه باع اللهی صلیت و خوای پروار پیغمبر او پیغمبری اللهی صلیت و السلام کخوای رب العالمین هلی بجردیال نیو همو گلون تو رز لینا وا تمشاب کان سلسله کو زنجیره آیات قرآنی همو ل پیدال گوتنو رز لینان او پلو پابس کردنو پیغمبر علی صلوات و سلام ک سگا خرخوا خوشی نوی اگر جئونده بای خو گرینجینه به چون خو رب العالمین کلام خو ک قران پیروزه او همو آیاتی در داده بس کاتک ک دفرمیتن ما ظل صاحبكم وما غوى لجربي بيغمبرتي عليه الصلاة والسلام ما كذب الفؤاد ما رأى لباش عند ما زاغ البصر وما طغى لباش عند فرمي ألم نشرح لك صدرك ضليتو ما فروان كرد أي بيغمبر عليه الصلاة والسلام يا عند ووضعنا عنك وزرك هموما لسرتو لادا هلو كرت كرتيا كان معصوما كرد أي بيغمبر عليه الصلاة والسلام ورفعنا لك ذكرك يادو بلو بايتو لدنيا ولقيامة دا لريزي خواي رب العالمين لدواي خواي رب العالمين نودي اي محمد عليه الصلاة والسلام او يبلبر سكرنا ويخواي رب العالمين وداش فرمي علمه شديد القوى وما ينطق عن الهوى سكان شهر وانبوه مو يوحي بوه الدواي دفر رؤوف الرحيم بل يو بيغنبري ك رأفتِه أبو لجرمة رأفت سينفرواني رحمه بزعيه في وستأمة زنزيره كدا بينو لخدمتي دابينو وبين سنين بخلق كيخومن بعمر تناذ عليه الصلاة والسلام خير رب العالمين سوين دي بثماني بعمر خوارج عليه الصلاة والسلام دزانن لبرشة مفسرين دفرمون زانان أهل السنة وجماعة لأنه يوجد رب العالمين ستأصد صط جانيتي كبيغمبري بديهنا وعلي الصلاة والسلام همو كي أو عبادته وطاعة رب العالمين هموي إلوو بري خيراتي وشاكايتيا لابران دي خواه سوين بتماني دخواه لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون لسوره الحجر ايه دو واتى سويند بتماني تو اي محمد عليه الصلاه والسلام هاشتاج خوا سوندي ديار زور بنر خللاي خوا رب العالمين وزورش غرينجا لبراندي سوندي بي خوارديا تضييعات دفرماء رحمتي خواي لابي اتفق اهل التفسير في هذا انه قسم من الله سبحانه وتعالى بمدة حياة محمد صلى الله عليه وسلم دفر مها مزع نعيان تفسير لو آية سورة حجر خواسويندي بماووتمني بغنبري خواردي عليه الصلاة والسلام وهذه نهاية التعظيم وغاية التشريف هو أو, او بري براستي ريز ليقتنوا بجورة دانني في غنبري عليه الصلاة والسلام ولو بري ولو بادانيتي بريزان وخشويستان خير رب العالمين جل شأنه ريز كاني زور لو في غنبري في شوا عليه الصلاة والسلام لبروي او باب تمان بحر بجardin تمشاب كان في غنبر عليه الصلاة والسلام او ذات برزو بريزاه كوا هموما اي شكري او ما بها اگر گنہگارش بن جار و شفاعت تکمن لبکا نك تنها هر ايما قوری پیغمبر لويدا عليه الصلاه والسلام همو امته كان حديث صحيح پیغمبر عليه الصلاه والسلام لميدان حشر حسابدا شفاعه العظمى تكاي هر مزنو قورا بو پیغمبري پیشوائے عليه الصلاه والسلام كان للميداني حشر حساب دا بيزاري دعان دقري ادمي على نبينا عليه الصلاة والسلام رتيان دكاته ووهي لدزناي زنايه دعنا لاي نوحي وإبراهيم وموسى وعيساي عليهم الصلاة والسلام او جاهميان آماجه دكان بوع پیغمبري عليه الصلاة والسلام محمد المصطفى او دفرمه دفرمه دروم حتى بنعرشي خواي رب العالمين خلقك ردناك ذكر يادي خواي كرنوش كرنوشي سازددبا او جار خواي رب العالمين ارفع رأسك محمد عليه الصلاة والسلام سرد برسك وأي محمد لسازدو كرنوشك همو خلقي قرداري محمد عليه الصلاة والسلام لو او ميداني. جولك كان ديانا كان أما تكاني همومي غمبران عليه الصلاة والسلام إمجل قرداري هموما قرداري محمد المصطفى عليه الصلاة والسلام كأوكليلي دس بكردني ميداني محكمة وحشر حسابه دفرمي إخوادا فرم سرد برزكوا سل تعطى إشفاء شفع أي محمد عليه الصلاة والسلام دواب كبيت بدم تكاب كتكاد راب اوزار محكمة كدس بيدكاو خلكا رزقاري دبى لبرهند ياو من لهرب جاردينا بيعنبرد عليه الصلاة والسلام فضلت على على الأنبياء بستن دفرمة من بشش خالي برستركراي ما وبلو بايز ياترم بيدرا لسرهمو بيعنبر كان عليه الصلاة والسلام أويدراي تمن لو شش خالي ندراي تبيعنبر كاني تر عليهم الصلاة والسلام يا كم يعند فرم أعطيت جوامع الكلم خاي رب العالمين كوكروي وشو تزور كاني داي تمن لدربرين يا شي كم دا معناه شي زور ببخشي جروي يتفرم داي بينبرى عليه الصلاة والسلام كان ده مجلد كتاب لسدن وسرهش تما نواتي تدا ماه أويا جوامع الكلم بس أندري شي كرت بيع عليه الصلاة والسلام ما نوى تيزور زخم وجوروه دورو درج يدا بخشيو خلكيته دعاينت دفرمي ونصيرتو بالرعب ومن سر خرائم للإخواي بسردش بنكأنم بوي ترسخ استدلي دش بنكأنم أو لو أمتكاني بيشترنبوه لو بيع غمبراني بيشترنبوه عليه من الصلاة والسلام وأحلد لي الغنائم دسكو تكاني زنجو شربو من حلالبوه بلام لو بيغم أمة امه كانت روا نبوه وجعلت لي الارض طهورا ومسجدا وزوي هرهمي لو من بطاك دان دراوه لهر شو انا شي مستد كرنوشي ببونوي شي بكپا اخوانا لتقبول ماقر بيسي ظاهري أجرنا بي وبلاي بداي اگر نال هر شو انا شي بي توسزدو كرنوش لو عليه الصلاه والسلام خو او رزايل پیغمبرينا پاک او خاوينه و ارسلت الى الخلق كافه بو همو خلقيشه من هاتيما ونبي بو سينه چي دياري بو گلونه توي چي دياري كراو وما ارسلناك الا رحمة للعالمين هاتنكش بزيبو هرهمو خلقي اوي بدواي بكوي رحمو بزيكاي تجدبو خنيده بي وذا فرمي وختم بين النبجون وبيغمبران بمن كوت بهات خاتم الانبياء لبروي اما باسي بيغمبري ده كاين عليه الصلاه والسلام بيغمبر او ذاته عليه الصلاه والسلام كابن القيم جوزي ده رحمة رحمه خويله بزاد المعاد ده فرمي لابن مالك كناي جاته لا مو عشيره كانوا قالوا سروي زوي باشتريننا وكان نوي اسماعيل بيه عليه الصلاة والسلام بيه غنبرش لوانه، ولناو أوان دع ربا كان لناو عربا كان دا كينانة، لناو كينانش قريش لنو قريش دا عاشم يكان، لناو بنو عبد المطلب كبيه غنبر لوانه عليه الصلاة والسلام بنما على كورة شكي. هوها برزو بريزبو، ودش فرمين لنا وفيه غمبرانش عليهم والسلام، فيه محمد عليه الصلاة والسلام, علي والسلام. لنا وهم يان هل بجير دراوا، رسول كان لنا كان جورترن فيه عليه الصلاة والسلام هم رسولو هم نبي، ولا باش لناو رسول كان قول العزم كبينش فيه كان لهم يان جورترن. أو إيش يعني رأي راجح بس إن نوح عليه الصلاة والسلام إبراهيم موسى عيسى محمد المصطفى عليه الصلاة والسلام أو بينجان لهمو رسول كان جورترن ولناو أو ابن القيم دفرمه بالجاي صحيحة ديان لهمويان جورترن لبينجاكايتر إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام أوجه بيغمبرنا محمد عليه الصلاة والسلام لكوتا محمد لإبراهيمي بابي رشي قورتنا عليه الصلاة والسلام لبروي صفت باشو قورو بلو باكاني واني هم تهدهاتي تجاه سر رايق سيد المرسلين وخاتم الأنبياء شا. لبروي إبراهيم لهم يعني بابي بيغمبران عليه الصلاة والسلام وخليلي الرحمنة بلان في عليه الصلاة والسلام سيد المرسلين خاتم النبيين ولا باش انا كدي سانك خليل إخوائي الرحمن كواتب في عليه الصلاة والسلام وكو موسى كليم الله لشوي إسرائيل ومعراج دا راستو خو لجر إخوائي برور قسي كردية موسى لبرندي جوريات كأخو راستو خو قسي لجر كردية بل محمد جعليه عليه الصلاة والسلام لشوي إسرائيل معرج دا راسته خو خوي برو وردي جار قصيل جار الله وإبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام خوي رب العالمين تاق كردية توا بوي كوا روبرو طاغو تكان سردم يخويب ويتوا بحبو بلجبي غمبري مشواي عليه الصلاة والسلام ولا باشانك إبراهيم خليل الله خليل ده زانن يعني چه زانان اهل السنه وجماعات الفارمون بسن ما ناكيده يك لو ما نايا انا لو انسان كان بك انسان ناتواني او نوع خوشويستيها بيدرب بري كليني ضلت هموي بر بكتاه وهج بشا يجي بخلي نلي تو تو ضلت ليك لو بري خوشويستي اوان خليلاتيا او کا ته خوای رب العالمین ستا صد کوا ته په جیری او پیغمبر د کا ک خلیل خوتی ستا صد ش خوش دی وه هیڅ نقصان وکمو کورتیا غنی پری خوش وستان کس چی با اس وی ولا اس وی خوش نه او پشتینه گری بر زان خوش وستان بلګکان زور نو زوري خانی اگر بینی نه پیغمبر علی صلاتو والسلام د فرمای لحديث صحيح ذا كعبادة كوري صامتي نايت يوا ومسلم بخاري ومسلمي داهاتوا بجمارة لصحيحي بخاري بجمارة سيها زار و تشار سي و من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هريك شاهد ما نبدأ واتالأضليز يجير بكاو إيماني وابه باز منش دانی پیدا بینه کرد و کانیشی اوی زمانی گوییتی ول نقدیتی بیسلمنی او شاید منی راست قینه تو کشها دلی تن راحتیه کدریلا ایلا الله و کو اویوا و کو او رجیرناکل برچاود که ایسپرست را حق رواییه جگل الله او جرد فرمه بتا تنهاي تنها یو شرق لخوای پیدانکا و آن محمدان عبده ورسوله ودانج بني وشاهدي باني لدلو وبزمان وبكرد وبي سلماني كمحمد بندي راس تقيني رب العالمين ورسول روانكراه وبيغنبري اوى وأن عيسى عبد الله ورسوله وبجري عيسى باندي اخواي ورسول اخواي نكر اخواي بناب اخوا وكلمته ألقاها إلى مريم ووشودر برين فرمان اخواي رواني كرد كانت مريم بديهنا و وروح منه لأخوة رب العالمين و روح الجياني عسا يدروز بباوك والجنة حق لأنه حق و رواية ده والنار حق و اخوة حق و رواية و ده نقوه عنده خلج و سرده و جهام و معتزل يكان روجك داده جهنم و باج لنا و ده فناب خلقك اورو پیدا بو و کو اموش غاري لو خلق داعي كوما مستاكانش اواني خو ام بي زنا يا ينام الكون وسين دردكن لا اخواب ترسين ورنا والسر روى اهل السنه وجماعه بهشت وجحنم بويلي تنهلب ونام الكيجان لا شواني شي خنديتي تانه و بيتان ابن تيميه و ابن القيم جوازي اش راي ابو وكاتك دادي كوتايام اوانا بوصلن او رأيي بوطنانا صحيح راس درست اهل السنة و بآية حديث اودى ايدا سلماني كوا بهشت جهنم هتا هتا ببيكوتا ببكوتا رب العالمين استاش بديهنا بون وجود يانها ادخله الله الجنة على ما كان من العمل ما اوامان دو او ربو خلق خوما لبرهندي او زنجير من البجاردية بالكو خير رب العالمين من اوي بريزو تيكراي مسلمانا حالبك او تبيغيني لمحمد الرسول الله ااوا ايمان ايمان هبه كبيغمبر فرمي عليه الصلاه والسلام او جاءت تعالى ده برو هر عملو كيرداري كتابو بروبو بهشت واتى اگر گناهي شتبه او بابت بلا إله إلا الله بمحمد رسول الله بعيساي عبد إخوايا وروانا كراوي إخوايا عليهم الصلاة والسلام أو زار بهشت حقه روايا وهيه وهتاها تايا جهنم حقه روايا هيه وهتاها تايا هركارو كانوا شي يخراه بشتهبه أو التكادب ودكاودة باته بهشت وليد فرمي جابري كري عمير لجناديه وليد جابري او اندای ب وضعیت کردید ده فرمی من ابواب الجنه الثمانيه ايها شاء بلک نکر اوا برولو بهشت لهر هاش درگاه کی بهشت لکامت دوی خو رب العالمین ده فرم لو و هر و بهشت خو بن سیممکا برزان خوشوستان لبروی کاتمان کم بدس و ما و زور لسریب رونو کاتان زور ببن بلکه راجع نببشتی وانی خواهی رب العالمین سن خواهی رب العالمین تمنی دان لبیستو پنج دقیقه سی دقیقه آوا لخدمت تندبین و چی صالی صاران ببشتی وانی خواهی العالمین لپاش و تارکش شند دقیقه یک لخدمت تندبین بولام دانوی بسیار کانتن تنها لکوتایی که دعای دلاین بریزان و خوشش پیغمبر فرمی علی السلام بویه انتند للسرقه واي امام بيغنبري بن اسن عليه الصلاه والسلام تفسيرهم قراني خالد بن زانان دفرمون چونك رضي الله عنها اخلاقي بيغنبري گوتيان شلون بو عايشه عليه الصلاه والسلام روشتو هل القرآن جب ولو جو ريواته مو قرآن هل سكوت كانيها مو بعمله كرداري تفسير كردنا وي آية تكاني قرآن بو هريشك في غنبري تواو ناسي عليه الصلاة والسلام وكو كرت بزانا قرآن سطاساتها تطبيق كردية وجاب جا كردي او أو جربوا دار ديار دكوا دا لو أنا ودرس كاني دابه تقوى النية تو لاعيبه کو فلانه کو فسارک ک بو دنیاته یان شتی دنیاوی کده ته یان لاین یقد یان عشیره ته کدیان کس دنیا خوش دوه شیوه شکلو و انی بزانی و بزانی وصفی بکی و جیان نامی بخوانیا و هو لی لو بدیان جیراب گری ل خلچی پیت بناسانی بل ام علی الصلاه و السلام بپشتوانی خوای لا سري بيغمبري بيشوا عليه وسلام والسلام جيان من فيدايبه حتى نعلكانو بني بي هرهموي دخينا برج اسكتان بپشتيواني خوي رب العالمين لشيوا وشكل رنجيوا لقدو قدو قيافه يوا ولق صوت كانيوا لارسو كوتي لجر عائلهها وسدان ومن لګر درو درو دراو شه وجیرانی و هر جارو بنمونیک وتناندل شر جنگکان چون هل سوکوتی کړدی پیغمبرمان علی صلوات و سلام هر هم ان شاء خوای لکوتا یکش اوکاتی باسیه واشتان بود کین هر چی وی لسره ایمه چیو ایمه کین هتا لژیان لو پیغمبري پيشو علي صلوات لرکان ده لبر خوای خوم پاره ما لو خاطرنا وجوانا كانت لو خاطر صفاتا برزا كانت خواهي رب العالمين ما نجي رمزاني أو صالما بربكي لخير وبركات تمند باقي كردناتا أو رواتاك تا باقي بكي لو بري عبادت عبادت من توانا من بيبدأي بكي نو أنجامي بدين رب العالمين لقناه رابردو من خوش بي لداتو دالسر خير وعبادت بما نجياني أويفقيرو هجار ما رئا ودان كيوا برسقي حلال اوي قرزارة قرزكاني لسرسوق بكي أوي خواي رب العالمين تيشو جيلو قرفتي يا بوي تارسر بكي فتنو بلاو آجا وكاني همو دنياي خواي رب العالمين بيكو جيني وابر جواندي أهل سنو جماعو مسلمانان وكوتاي بيباد يا رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته